وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْمَ صِدْقٍ عند رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مبين إِنَّ ربكم اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ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 إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بالقسط وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ من حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 إِنَّ فِي اختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يتقون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 فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر أَلَمْ لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ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 يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا نرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَهِ وَلَا يَرْهَقُوا وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّهِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما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 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قل اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم؟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 وَإِن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريقون مما أَعْمَلُ وأنا بَرِيءٌ مما تعملون ومنهم من يستمعون إِلَيْكَ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 وإما نرينك بعض الذين عدهم أَوْ نتوفينك فَإِلَيْنَا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بينهم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كنتم صَادِقِينَ ولا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يتاخرون ساعه ولا يستقدمون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 وما تكون في شَأْنٍ وما تَتْلُو منه من قُرْآنٍ ولا تعملون من عمل إِلَّا كنا عليكم شهودا إِذْ تُفِيضُونَ فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء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 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر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 وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن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 قَتَعَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إلَّا قُوْمَ يُنُسَلَمْ مَا آمَنُوكَ شَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ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 فهل يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا من قَبْلِهِمْ قُلْ فانتظروا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ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 وَإِنْ يمسسك الله بضر فلا كاشف له إِلَّا هو وَإِنْ يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءكم الحق من ربكم فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ظَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَى عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم